Bismillahirrahmanirrahim. Subhanarrahmanirrahim. Ya lam inna nasitu marasi I think so I उनको तीक ती र दिनला मेरी लाल तुम वचन न wa ka ra'an ra'iliku al-qaswa wa al-fusuq wa la ika roro al ma quy hukum kafirin minallamin mari la ni tum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 وَكَرَّغَ إلَيْكُمُ الْقُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْعِصْيانَ وَلَكَ هُمُ الْعَجِزُونَ فَظُلَمٌ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَتُهُ وَرَّدَ اللَّهُ لَهُمْ وَلَهُمْ عظيم خالق الله الله الله, الله. الله. وَالْقَائِفَاتِ نَقَطَّفَ لُبَّهُ فَأَصْلُهُ بَيْنَ هُمَا فَإِنْ ذَوُقَ حَلَوَى وَمَا عَلَى الذُّكْرِ فَهُوَ كُتِبَ تَذُوقُ topi itu lalu pada di minat nama allah ai ruhul قُلْ مَا غَلَبَ عَلَيْكُمْ مِنْ كُفْرٍ ترنزوا أنفسكم ولا تنامزوا بالألقاب بإثار سور الفسوق بعد الإيمان فأولئك هم رب بابك ربو الله الله الله اذن لي Terima kasih berbuku babu Allah Allah Allah ya Allah ayo buku كريف كريهتي واتقب الله إلا الله تعالى وبروحي. Astaghfirullahumma <Sess> Allah <Sess> <Sess> <Sess> اللهم اسمه ولا تجسسوا ولا يغتبع بكو فأخذكم وأن جات ولنخ ما واتقذ الله إن الله تواب الرحيم <تقل> الله <تصفيق> يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله صلى الله عليه نص طويل ام ا طول Ya ajwabnaku inna khadakunna tadhkaru wa tadanna kun shubaba wa qab ila litairab إِنَّ أَسْكَرَمَكُمْ عَنْدَ اللَّهِ أَتْقَيْكُمْ madhi attu madhi la hai duni sabin walati la مَنَّا قُلتم من ولاتك قولوا انما اولنتي لا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل لي مأل wa in kuntum wa rasuluhu la yanadunna minna wa مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَنْ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْمَدِينَةِ وسيم في سن في بالله ولايكم صابكم تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء نادى. قُلْ أَكُونُ لَكُمْ aku kabur